على الباب دايما مفتوح والروح تحس الروح ما فيناش تعب ما فيناش مكروه احنا من الناس طيب لمين حنروح الناس ساس والحب امان بحلم لك بسكون في سكون الفرحه عيونك تلمس الاحلى I'm not بتغني but عشانك بيقرب ثانية ثانية نكمل علشان بنحب ونحب الخير للدنيا لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف الحكايات حكايات تدرع الصعب وفاق انت البطل اللي تنستنى فرحنا وجود الدنيا معاه ناسك عايزة الباب دايما مفتوح للخير والحب والامل والسبعه وخمسين تلاته سبعه وخمسين تستحق ان احنا نكون كلنا وراء اطفالنا تقدر تدخل الباب بقلبك انا دخلت الباب بقلبي وبجنانك